سلام على عباده الذين اصطفى الله خير ام يشركون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال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 شاهدين الكرام مستمعين العزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بالدعاء الإسلامي الكبير فضلت الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي السلام عليكم ورحمة, ورحمة, ورحمة الله وبركاته مرحبا بفضلتكم وحلقة الله جديدة وما زالت رحلتنا مستمرة مع الصفوة لا. ومن ليس على شاكلتهم أو أخرج نفسه من هذه الدائرة لا. ثم عادهم. ثم عداه نعم يعني سافكتف برأيي قريت يعني صلاة علماءنا إن لم تصاحبنا فلا تضاربنا لكن هو ما صاحبنا وضاربنا فما لي الله, الله إن لم تصاحبنا فلا تفرقنا هذه حكمة جليلة يستطيع كل واحد يعني إن لم إن لم أقتنع برأيك أو رأيت أنك لست على صواب لا داعي أن أشتمك وأهتك عرضك وأخوض فيك وشويها خلاص يعني قل سلام عليكم مسيدي لا نبدأ الجاهلية وشكرا الله لك لكن لكن دي تعود إلى فهم الساهم برك الله فيكم ما زالت رحلتنا كديداننا في هذا البرنامج دائما أن نرصد آفات قوم الأنبياء ونربطها بهذا الواقع م. الذي نهي من خلال التجول والتطوص مع فضلاتكم في آفات قوم سعيدنا نوح مسألة الطبقية آآ الكبر آآ من المشكلات أو الآفات التي وردت في سياق الآيات الكريمة م. الوقوف طبعاً طبعاً وهذه مصيدة كبيرة إذا أو انتشرت في المجتمع فلا تنتظر خيره يا لطيف لأن بر الآباء والأمهات ان تبخر فماذا تظن يعني كيف يرحم الله سبحانه وتعالى حتى يقال في معرض الدعاء يقال يعني إن العبد إذا ماتت أمه قال الله عز وجل العبد إذا ماتت التي كنا نكرمك من أجلها فأعمل صالح نكرمك من أجله الله أكبر وهذا الرجل الذي أسرف على نفسه يقول له صلى الله عليه وسلم ألا لي قال ماتت يا رسول الله قال ألك خالة؟ قال نعم قال برّ خالتك يكفر الله عنك من ذنوبك لأنها رائحة الأم بقية الأم فانظر إلى هذه الوشائج فقضية العقوق نحن, يعني نحن إذا عققنا ولدينا وال المصيبة أن المجتمع يعني لا تصير فيه أدت رحمة لأن الله يستحي من كبير السن إذا كان تقينا طبعا ما في كبير سن والعازب بالله يعني من عباد السلام سليم سليم في عجوزة صابية وفي رجل سبعين سنة عمره وشاب في الأفلام الله أرحم ما هذا إذا لا لها سنة. لا هذا هو الخلل الذي الل يصيب البعض نتكلم عن الأسوية الأسوية وبعدين لا تكون سقيلا ضل يعني حتى أنت كبير السن خليك يعني معتدلا إيه يعني احترم سنك احترم يعني قدرك وهيبتك عند الناس وعند الصغار بالتودد إليهم وبالترحّم معهم ليس بالتعالي عليهم ولا وضع أمفك في حياتهم إذاً ليكون موضوع هذه الحلقة حول العقوق وهي آفة من آفات قوم سيدنا نوح ونشوف يعني قبل أن ننزل العقوق نرى العقوق الأكبر في قضية ابن نوح نفسه جيد تفضل كلامك ليكن هذا موضوع الحلقة إذا المشاهدين الكرام مستمعين الاعزاء حول العقوق الذي سيكون موضوع هذه الحلقة بمشيئه الله تبارك وتعالى نعرف ما هو العقوق وما هو البر وهل لهما أنواع ام لا ولما عق ابن نوح أباه وهو يدعوه إلى اتباع تعاليم الله تبارك وتعالى ونبذ ما يعبد قومه حتى لا يكون معهم فواد التقارب في جهنم ورعاة بالله كيف يبرئ كل منا ساحته أمام الله تبارك وتعالى باتباع فرائده وبالاستنان بسنن أنبيائه صلى الله عليه وسلم وماذا عن عقوق ابن نوح له وكيف نربط ذلك بالواقع وأسئلة كثيرة أخرى مطروحة على حضرتكم على البساطة البحث مع عبدالله السمير كبير فضلت الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي فاصل ونتابع كونوا معنا مشاهدينا الكرام وربيعنا الأعزاء مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ومعنا نرحب بعائلة سمير الكبير أضرد الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بحضراتكم مرة ثانية يعني حقيقة أنا في حيرة من أمري كيف أبدأ هذه الحلقة بعوقق ابن نوح أباه أم أبدأ بالبر ثم نتطرق إلى مسألة الوقوف خلينا ننتهي نبدأ نبدأ بب بقصة نستهمنا ندخل في غمار المجموعة نشوف آخر حلقة من حلقات يعني آلام نوح عليه السلام الله يعافيه على الأرض ستطفر على الأرض اكتلاءات نوح عليه السلام طيب على والله لا وصلنا مع فضيلتكم إلى ما وصلنا له في الحلقات المنصرمة استمع الفلك ويصنع الفلك وجاء أمر الله سبحانه وتعالى بالطوفان وركب والسفينة تمر وجد عظيم نود من فضلكم تكملت هذه الفصحة. ماذا قال وكيفية الحوار؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأصدم على سيدنا رسول صلى الله صلى, صلى الله عليه وسلم تصير النبوة عبء من نعم ومن قل حظه من الابتلاء فقد قل حظه من راس النبوة يعني لا نغضب الابتلاء لا لا لا, لا, لا لا لا لأن طالما أنت على الطريق سائر بالاستقامة وطاعة لله سبحانه وتعالى فعل أنك لا بد أن تكون مبتلا وإن لم تفتلى صاري حساداتك فإن البعيدين عن الله لا رأونك لا لماذا؟ لأن ليس كلمة الملأ في اللغة قال الملأ الذين استكبروا من قوله دون الشروح بس لا, لا تجدتهم معهود وصالح وكو. أنا رأى وإحنا ماشينا مع الصفوة قالوا يطلعوا له الملأ صحيح الذين انكلأت انتلأ خزائنهم أموالا وظن الناس وظن الناس من ضعاف العقول انهم امتلئوا حلما وعقلا لانه ان كان يعني ان بطريقهم صار عندهم يعني يعني كفايه بخلاف الحلوم العاقله الاحلام العقول الناضجه والامر غير تمام والامر غير تمام تمام امتلئوا اموالا امتلئوا اموالا لانه استخدم ماله فانما جعلت الدنيا لاربعه نفر هذا حديث الرسول الله عليه وسلم رجل اتاه الله مالا وعلما فعلم العلم ابتغاء مرضات الله وصلط ماله على هلكته في الحق وصل به معدومة و فهذا بأعلى المنازل ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فعلم العلم ابتغاء مرضات الله وقال لو أن لي مالا كفلان، را مثل ما يصنع فهما في الأجل سواء الله ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فصلطه على هلكته في الباطل فهذا بأخبث المنالد ورجل والمصيبه في الرابع هذا من يتي الله لا مالا ولا علما قال لو أن لي مالا لصنعته كما يصنع فلان الذي قبله قبل عمره الذي قبل فهما في الوزن سواء لا حول ولا قوه يعني أخذ لنا. الناس بالنيه بالنيه نيات اعماله بالنيه تسبق النيه بني. الني. في البر عمله نحن محاسبون على نياتنا لا يعني النية ممكن ممكن انوي عمل خير مثلا ولكن لما يأتي العمل أعمله، طيب يعني يقول لو إيه لو أنا من رزقته كذا عملت كذا هذه نية، نعم لو بهذا المنطق بس تترجم العمل النية، لكن لكن في ناس ينكشف تحت الامتحان، عند الامتحان يقرأ المرأ أو هاني يعني ت ت ترى يقول لك يا سيد الشيخ أنا نظرت أن أصوم ستة أشهر إذا ربنا بس شاف الولد المولود ناقص هذا سبحان الله الله سبحانه وتعالى يشرف ولا سمي الشيخ طيب انفعش ثلاث سنين عشرة قب ينفع وخرج من يفصل أنا حأخ ولا قطبي هو كل منهم من عاهد الله لأن أتينا ولا من الشاكين زي لركب السفينة لما لعبت بهم مريح والأموال إذا لأن أنت من هذه لنكوننا من الشاكل. فلما نتجو إلى البر إذاهم ربهم شركوت هكذا حب سبحان الله يد الله عز إذا مثل الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائمة أو قائمة فلما كشفنا ما به من ضر مر كألا ما دعونا الى ضر مجسا لا الله هكذا الانساء واذا نعمنا على الانسان اعرض ونأى بالجانب شوف شوف حركة التمثيلية هذه صحبة <تصفيق> <تصفيق> اعرض ونأى بالجانب وإذا <تصفيق> والشر فدو دعاء حريف م. سبحان الله هذا مذموم واذا نعمنا على الانسان لانه ما احنا عندنا نوعين من العباد عبد عبادة وعبد عبودة عبد عبادة، أيوة، وعبد عبودة. يعني عبد العبادة اللي يعبد الله إيه بالصدق، في الرقى وفي الشدة، من هذا هو المأمول. وهذا المأمول. نعم. أما عبد العبودة ده لا ينفع إلا أن يصير يعني يعني عبوديته للدرهم عبودته للجاه. لا. لعبد العبودة والعجيب والعجيب. قال العلماء شوف شوف تفخذ الإسلام، شوف الناس تعلمت تفخذ. لو يعني جيء بنقيت ولا اللقيت نعم. لا يعرف من ابوه ولا من عمر في فتصارع فيه مسلم وكافر المسلم يريد أن يأخذه ليصير عبدا له والكافر يريد أن يتبناه ليصير ابنا له قال الفقهاء يأخذه الكافر سبحانه الله, الله في الإسلام أهم من العبودية الله عمرك الله شفت دينه ياحكم على نفسه. يحكم ضد نفسه. لا والله. هذا دين الله. هذا دين الله. هذا دين الله. هذا هذا هذه قيمة. هذا هذا هذه عظمة الإسلام. بس احنا بتأخذه الكافر. سبحان الله. ليكون أبدا لا. يقول المستشرقون بماذا الإسلام راقم بذاته وأنت بغير رقيم. لي الإسلام وانت يا مسلمين عم بخش هذا رقي. لماذا؟ لأن لأن الإسلام دين سماوي. لكن نحن نبينه سبحانه وتعالى صار عنبيه هذا، فاا فأنت تعيدهن له، تعيدهن نعم، تعيدهن له. هو أودي العلم والابتلاء والابتلاء، هذا الابتلاء هذا ابتلاءه. قومه، نعم، الملا، هذه مشاعثهات ال ال الابتلاءات المتفشية، ثم هذه هي المصيبة الأولى، نعم، وليه المصيبة كبيرة؟ لأن ال ال الولد يعني الإنسان سواء كان كافر أو مؤمن لا تمنى أن يكون بالفطرة كذا. أحد أفضل منه ابن أبنى إفماني لي من صحيح. أفضل منه وذلك فإن عمر يا رسول الله نحن على أبنائنا وأبنائنا لا يحنون علينا قال يا ابن الخطى لأننا ولدناهم وهم لم يلدونها هو جزء مننا من لكن أنا مش جزء من ابني فقالي بقى أنت تربط على كثفة خد يا ابن أبنى لا مش عايز فرح حبيب ربني يرد عليك وانا إن شاء الله هل... لا أبنى أنا عايز زي ابن عمي سيارة بالشكل الفلاني يا حبيبي ربنا يرضى عليك عمك ربنا فتح عليه وإحنا احنا على موظفه أنا مش أبي على كل شيء قدير م. فهنا تكمن مصيبة إيه ان نكون الاب دلى الابن زياده عن ذم ها بعد على أيام أجدادنا كان يعني هو هو اجدادنا كانوا بيعملوا صيام وقتين فلان اجدادنا اكلوا حلال فطوع الله لهم ابنائهم حتى وان كانت تربيتهم غير اسلاميه لمن طوع على دوله طوع الرزق إذن. طبعاً مسألة العقوق أو عدم العقوق لا كل لكن فيه كل فيه المتعاملين نحن. مع أموال الربا وجدوا زوجاتهم متعبات غير راضيات أبنائهم وأبنائهم متمردين عابدين لازم يفخر مرة من أبناء الردّة دي دعوة يعني صريحة واضحة عشان سمعن إيه عشان نحط ال هناك رابط بين الرزق الحرام وبين العقوق لا إله إلا الله من ضمن الرزق الحرام تمرد الخلق عليك وأولهم من في بيتك إن من أولادكم إن من أزواجكم وأولادكم عدوم لكم فاحذروهم فاحذروهم بيه بأن تأكلوا حلالا حتى يصيروا يعني الضحاة من مش, مش أعداء مجرمين نعم. طب عقوق ابن نوح تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال ليس فوق لا في جوه في كانت مغلقه السفينه ولا يعني هي الله. قدره الله قدرة الله فالله. ربنا سبحانه تعالى ما قد مسكوب مسكوب يعني ايه يعني في الجنه النعم ضمن النعم ماء كده مسكوب قال سبحانه الذي سكب وسبحانه الذي حدى ما هو لو مسكوب كده يعني الجنة كلها عباره عن لا لا, لا, لا سبحانه الذي سكب وسبحانه الذي حدى ما الله بس نتصور فلك تجري في الموج الجبال الموج مغطى من فوق إذا ولا هي مش يعني ده وصل بالغواصه هذا, هذا وصل ايه هي فلك. هي فلك لكن, مات. لكن مات. هي فلك تجري فوق لكن هذا وصل لغواصة صحيح صح, وهي صح؟ فبالتالي هذه قدرة الله ولذلك هو لم يغصب باب ابن نوح ان الماء سوف يغطي الجبل يعني الموج يعني الطوفان هيطلع من كل منطقه ما هو قال بعض العلماء إذا صارت تنور قالوا ان التنور هي إيه؟ هو قديم الأرض فلما تجد الماء طلع من كل مكان من كل مكان غير غير ما صاروا ان بسيط بسيط كده خلاص تعرفه هذا هذا طبعا الطوفان السد متر مترين اقطع فوق الجبل قال سقاوي الى جبل يعصمني من الماء لسه القد الرحيم وحنون ويرى ما لا يرى الابن الاب له خبرة هذا كان لابنائنا نعم. اذا نصحه ابوه او نصحته امه خبرة الاب والام دي تساوي ثمن تساوي قيمة نعم. لكن الابن ايه متمرض لا لا لا ده يده مش فاه ده انا معايا شهادة مش عارفة وابو يده يده يفك الخط قديم طب يا اخي اخوة بركة الاب اختلفوا الاجيال لا هو باللاجب تكامل الاجيال يقول لأبي زمنه ولنا زمنه لا لا لا تتكامل الأجيال تتكامل الأجيال لا لا تتناصر لا فالمهم قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وهؤلاء من رحم المدخل السفينة تركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمون من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ولكن رحمة الله هي الغالبة وحال بينهما الموج حتى لا يرى نوح ابنه وهو يغرق. يا يعني تمت العصا في هذا الابتلاء. لأن أنا ابنه ما يقول حال يعني. متى الصلاة يعني؟ لم يرى نوح ابنه وهو وهو يغرق. لأن هذا يعني أنت ترى ولدك يغرق. هذا الأنبياء شاف ورأى وماذا رأى؟ يعني نفس قصيد أن أن أم الكريم تلقيه في شيء ويشيء ويشي ويشي ويترى أن رضيع من ساعات واحد في صندوق. سبحان الله لكنه أمر الله ها نفس القاضي مع سيدنا نوح وحاله لكن يعني مم. حتى أم, أم الكليم يعني إذا خفت عليه فألقي يعني إذا خفتي إذا خفتي مش لا خفت مش مضمونين يعني العقل لا القلب يحكم فقط مع العقل العقل يعني العقل. يعني, يعني, يعني يدرك إذا كان الأمر خاص بالنبؤة الرسالة هو هو هكذا قضية قضية افعل كذا بس بس انا فعل موضوع <متحدث> يعني القضية يعني يفعل دون ان يسأل <متحدث> يعني مثلا ايه وقال اصحابه موسى اننا مدعكون فسيدنا موسى قال لك انا فعل وبعدين ايه طيب اضرب بعصك البحر عقد على العقل صعب يعني <متحدث> ايه أنا, انا فرعون ورا <متحدث> والجنود وجاين ورايا وبعدين <متحدث> وبعدين اضرب بعصك واختر وبعد البحر بالعصر لكن عليك ان تفعل عليك أن تعيش في محيط الشرع عليك أن تطبعك طبعك لن ينم لك أو لن يفيدك بشيء ولكن شرع الله الذي سوف يفيدك اضرب اضرب انتسل لأمر الله انتسل لأمر الله فان العطاء من المخلوق حرمان وإن المنع من الله إحسان فلما ربنا سبحانه يرزقك ويعطيك بساه خلاص هذا هو الحوادث والعطاء عاد الفهم عين العطاء فلما خلاص فلما ضرب البحر من خلاص فكانت فكان كل فرق تفود العظيم خلاص خذ يا أمر نعوذ فنعود لسيدنا نوح وحال بينهم من موج رحمة بقلب نوح عندما صدر وهو يرى ابنه وهو يرى حتى وإن كان كافر هو سلمت قدر نعم جزمن تسمح لنا نعم نعم نعم هنا وهي تجري بهم في مودن كالجبال نلاحظ ونادى نوح ابنه وكان بالواو كان قال يا بنير طمأنه قال السَّعو إلى جبل وحال بينهما مسألة تتالي أو تكرار الواوات هنا هل فيها دلالة على التراخي أن كان هنالك وقت للحوار وقت للكلام ووقت طويل لارتفاع الأمواج والفيضانات وال إلى هذه الأمور أم كان الأمر كن فيكون هذه هذه أوقات أوقات طويلة أمان. طبعا, طبعا لأن دولهم. لأن سبحان الله وكان المسألة وهذا بعد زمني كبير، بعد زمني كان في معص كان ها هو في معص عن, عن البداية وعن الشارع وعن المفتدين وعن الرسول وعن أتباع الرسول وعن, وعن النجاة هذا كله معص وهذا المسألة عن, عن, عن النجاة والمناجاة ودليل قولي ونادى ونادى ما يبى ما يبى وصين في معص يبقى نادي مازح الله، ولا ينادي، ولا ينادي. تكون حيو. للقريب، والمنادى تكون للبعيد ونادى نوح ابنه، وكان في معسكر يا بني، ما يا ولد يا كافر يا مجرم يا ابنك لا لا لا يا بني يا بني. يا, بني. يا بني. والولد يكفر بأبيه لم يؤمن به. لا أم أصلاً نؤمن بأبيه لا نؤمن بأبيه تماماً يا الله طيب اللحظة الأخيرة أو الـ يعني الـ الصفحة الأخيرة في كتاب الهداية ها تأتي أم لا تأتي يا بني ير معنا معنى ولا قب مع الكافر دلالة معنى لم يقل معي لا لا لا سيدنا موسى قال إن معي ربي سي. طبعاً طبعاً هنا قال معنى سيدنا نوح كان في قمة التهذيب والأدب عندما قال يعني تأنه هؤلاء صاروا منهم وهو صار منهم فصاروا معيّة واحدة فتعال مع هذه الدعائية. هذه اللحظة فعلا وهي لحظة تتقطّع الأنبياء والرسل رب على علم الله وصنع صناعة إذا هي تفوق ما يتخيل العبد شوف الصفة المنتقاة هذا الصفة وصف الصفة هؤلاء ذو طراز خاص في الحوار وفي الكلام وفي السحاوة ولحظة الشدة ولحظة الزرخاء هو في كل الحالات في كل الحالات يعني اللهم إني أشكه إليك بعفة قوتي وقذ تحيدتي وهواني على الناس إلا من تكلني إليه ثم يقول هذه شدة في الحالة كرب صباحا إلا ما يكن بك غضب علي خلاء باتك هذا بعد ما يعرض ما عنده هو يرى أن, أن يا رب أنت راضي عني خلاص يرى لما دول يؤذوني يضربون بالطوب ليس يسفهوني يقول انه مجنون انه سحنة جاء الله جا. قال هم ايه هل أنت في رضا باس عزاس وأن إلى ربك المنتهى وأن إلى... ورضوان من الله أكبر ورضوان من الله يا أخي هؤلاء دول أدركوا الرحمة إلهية قل لي يا موسى قال نعم شابك قال له أطعت ربي عشرين سنة وعصيته عشرين أخرى وأريد أن أعود قلي من أوبه مم قال له رب العباد بلغ عبدنا أطعتنا فأحمدنا وعصيتنا فأمهلنا ولو عدت إلينا ما على ما كان منك قبلنا على الذنوب لو رجعت نخب لك لا حول ولا قوة إلا بالرحمن الرحيم الرحيم الرب السميع الرحيم والرب السميع عايز يختنق اللحظة الأخيرة يا بني القبرانة يقصد أن أن يؤمن به لا مجرد الركوب فقط حتى لا ينجو ولن يرتق إلا إذا كان مؤمنا كان يركب وينجو لن لا ويا... لا لا لا لا. لن يطأ يعني هذه هذا الفولك ومت هذه السفينه الا مطيع لله عز وجل لان لما عب... الى ان يصل يكون يغرق لا لازم يركب بالنيه دي يعني ما. اركب معنا تعال بقى مسكنا معدتنا على مر الزمن ليس لنا إلا سفينة النجاة صحيح هذه سفينة النجاة اللي هي كتاب وسنه ايه عايز بلاش كلام بلاش عناوين بلاش اسماء مسميات لا تعالوا ابنركب سفينه وكل واحد يعمل عمل كل واحد يعمل عمل بمعنى معنى ايه بمعنى ان احنا خلينا احنا في واقعنا المر طيب يعني احنا ناس ندعي ان احنا ناس ملتزمين او عايزين صحوة الناس دي <تصفيق> بين <جميلنا> الداعيه لا <تصفيق> انا اتذوق الكلام <تصفيق> الفضيله <تصفيق> على في هذه السفينة سفينه النجاة وكأنها سفينة الصحوة ومن لم يركب معنا سفينة الصحوة فقد رضي أن يكون مع الخوالس. ربنا ولا بك تعالى كلنا نركب في مركب ونتوجه أولا أمامنا نفس الأمواج التي كانت سوف تغرق من لم يؤمن بالله هذه الأمواج موجودة الآن موجة للعولمة وموجة للتخلف وموجة لتقدم الآخر وموجة لديد المسلطة علينا وموجة لألة السلاح اللي. يا أخي دولة ترسل 470 مليار دولار للتسريح في سنة هتاخذوا بشي لك مره ك... ديما الرياضه مرة واحدة لكن ديما هو كل هذا لكن نحن كمسلمين تعالوا الى سفينه النجاه في سفينه النجاه ماكفيها جميع على كد... على على اختلاف مذاهبنا ليه؟ لان عندنا كتاب وسنه اركب معنا واحنا نقول كل... قدنا علماء راح معنا في... في... في سفينه الهدايه ونحن جميعا الى وننا تواصل ونتواصل تواصل ونتقارب سددوا وقاربوا مساحة الاتفاق بين الجماعات الإسلامية والمذهب 95% وتسعين بالمائة وخمسة بالمائة خلافات يا أخي الخلافات تعال خمسة دي لأن لأن العدو واحد شيطان وإبليس واحد وعمل أربعة عشر ساعة وإحنا مختلفين وإذا اختلف أصحاب المحراب احتل له الحان إذا اختلف أصحاب المحراب احتل له الحان ها يعني يعني الحانة طعث الخمر الخمرين السكرين احتلو قبلا إذا ماذا بعد اختلفنا أصحاب المحراب سبحان الله الفرق الجماعات الإسلامية متفقة في خمسة وتسعةين في فقط ما فقط ولا ولا فروق. شوف. شوف يا شيخ تخيلي هذا المهن يعني يصلي ويعرف أننا مالكية ويضع يديه ويضع عليها ولا يسبلها بجواره نقول الإسلام مالك نفسه مالك نفسه عذب لما رفض القضاء فقولي على ذراع ما كان ما يقدر يرفع يده كده فحط يده كده سبحان الله ان في تنظروا ان هذا ما لا اخذها رقبيه الموضوع بسيط خالص ودا ودا اسمه خلاف الاولى و اسمه هيئة الصلاه يعني نعمل مشكله ها تخيل الشيخ عمر وال بتاع اللي, اللي بيطلع معه ده ده بيسند في اليسار صريحه المره انا فاضل اسمع له ها طب ده ده يعني يعني لو فاهم مش كان يريحنا شوية نركب معنا السفينه وكلنا نفس الى باب السلام ما نريد إلا إصلاح الله والله ان نريد الى الاصباح على قدر ما يسر دهلنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين اركب معنا من تنظيره هو لا. لا. إذا ركبت معنا فانت مسلم نعم صحيح وانت خلفته صدقك ولا اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوى بنا جبل يعصمنا من الماء سيقول كل هذا التعت والتنطع في الرد وهو يرى أن الأمر جلل نعم شوف ال ال, ال نعود إلى قضيه الكبر للمس. المتكبر لا يرى إلا نفسه صوابا. ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الفرع العقلي الفرعوني. أنا أنا رأي صح، وكل أراء الناس خطأ. سبحان الله. فهو لا يعني, لا. يعني, هو يعني سبحان من كبره لا يرى الحق حقه ومن كبره لا يرى النور امامه ومن كبره يريد ان سبحان الله هو عدو لنفسه حتى ساعه الهلكه هو عدو لنفسه ولا يرى ان النجاح في الكفر لا هو يرى ان النجاح في عقله أنت ايه عندك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 وان قال العلماء إياك أن تعتصم بجبر عقلك فيهلكك تعتصم بكتاب والسنة لكن لما تعتصم بجبر عقلك بس انا ده, ده في ناس عندهم العقل ده يعني يعطيه له مساحه حتى قال المعتزله الحسن ما وحسنه العقل لا ما حسنه الشرع الخبر الحسن ما حسنه العقل لا لطيف لا ما حسنه العقل نقول الاصل ما حسنه الشرع لا ما حسنه العقل العقل يقول أمور يعني سبحان العقل لا يعرفه الشعرة البيضاء من السوداء إذا كان العقل ذلت الجونجوم يعني، لا. وبينه وبنو عدد سنتين ثلاث إلا بالمرأة، ولا فأي صح. عقل هذا، أي عقل، ف... ف... ده حتى ده حتى العقل اللي هو يعني تقييد ت عقله، حتى حتى... عقلها, عقلها وترفض، ف... ف... ف... عاصم اليوم إلا من... من أمر الله إلا مرحم، وحال بينهم النوم، هو المصاحب أو المعيّة، طيب، أنا في العيال التي قبلها يقول تبارك وتعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال لا هذا لا وصف إذا كان الموج وقتها أنهذك ونادى نوح ابن هوا كانهذك قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء لا. الماء إذا ما قرن برفض الجبال لا. وذلك فرق ضخ هل كبروا لا لا في مسافة بين الأب وبين الأب هل إنه كأنه يقف لسه لص ما وصل إليه بعد يبدأ من حصار الماء فأرسل ما هو ذي ذين لهم الله سبحانه وتعالى سنتدرجهم. بقول عزب الله. لما ربنا لا يحب إنسان يغلق في وجه أبوابه ذا. يلا طيب. لأنه هو مش حائز. الله, الله لا يريده لا لا هو. لا لا هو لا سبحان الله. قال يا بصري كم أنا عند الله. أنا عايز أعرف. أنا عند الله كام قالوا كم الله عندك هي مقاصة إذا. بقى, بقى أنت إذا كذا ربنا عند رياضة ربيعة. ربنا عند كل شيء. أنت ما شاء الله عليك لقوة الله. بالله في ملكوت الله أنت سيد. انت لا الله عندك اخر شيء انت لا تساوي عند الله شيء سبحان الله فالقضيه الله يرضى عن ابن عباس ما لكم انا ابن عباس اسد جاء من البراري افزعنا فمنعنا عن صلاه العصر اليوم فلو اين هو المختبئ من نص ابن عباس ابن عباس بخطى وايده اليه ثقره بنجشل <تصفيق> واقترب من الاسد وقال له كلمتين الاسد خلف ضر وانطلق. وانطلق إلى الـ الـ الصحراء <تصفيق> قال <تصفيق> قالوا يا ابن عباس ماذا قلت له قال إن كنت تخاف من الله فارجع إلى المكان الذي يكون تنجئت منه قال يا ابن عباس وهذا يفهم الأسد لغتك قال نحن قوم خفنا من الله فخوف منا مخلوقاته لما إحنا وهيخوفهم وهيعملهم سبحان الله فالمسألة نحن قوم، أيوة خلقنا من الله, أيوة. الله، فخوف الله منا مخلوقات. حكمة جميلة. سفينة، بذكر السفينة، سفينة مولى رسول الله، كان خادم جميل، و... لا. اسمه اسمه حلو كمان. سفينة، سبحان <تصفيق> الله. سفينة ورائحين على التبوك فهل وحده في الصحراء ومع الرسول صلى الله عليه وسلم فقال عليه الأسف، أسف، سفينة والأسف، الله يختم الكل. على سفينة. أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسفينة قال الأسد يا أسد. أوه. يا أسد. أنا مولع رسول. الله. أنا أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبصبص بصد أسد بزينة. لأن حركت. سبحان الله. وصل وصا وسار بجواره حتى أتت القافلة. لحرصه. ده جاي من أنا أنا سفينا مول رأوي لله وكفى إذا بقول إيه راح بطارد أنا مدير مكتب مع الجزء من أنا كارديا هذا فطبعا هو أنا سفينة خفنا من الله فخوف, فخوف, فخوف الله من, الله. الله من الله. فأنت إن أطعت الله طوع لك المخلوق يعني وحب. لا أشغل بالي بقدرة بقوة العدو واستطاعة العدو وغلط العدو أشغل بالي بصدق توكولي على الله بصدق توكولي على الله شوف استخر التاريخ كله استقر التاريخ كله. اللي يرموه كانوا مع خارج ثلاثين ألف، وأمامه 240 مائتين وأربعين ألف. أو هل تجد خارج إزاي؟ كيف؟ نخطر المشكلة؟ قلب أرسيلان هذا القائد الش المسلم لما انهزم في المرحلة الأولى وبعد بدأ ينسحب توقف كيف نسحب؟ سحب أمام الكفار وإحنا مسلمين، فراح فلث لاس استقرار، ودخل الخيمة، وخرج لابس أكفنا، وخسر في خمسة عشر ألفاً باقي من الجيش، أيها الناس، من أراد أن يعود إلى البلاد فليعود، أما أنا وهذه استخرت الله لن أتحرك إلا أنو جاهد في سبيله إما النصر وإما الشهادة، لم يردوا، دخل كل واحد منهم خيمته فانفسر وخرج خمسة عشر ألفاً يلبسون أكفناهم. وخرج يقابل العدو وهزموه أنا لا بس كفن. حتى من لم يرزق الشهادة منهم حزن. قال كيف أخذ عرفت وأعود إلى ثياب الدنيا مرة أخرى. ها نحن نريد أن نربط أبناءنا بهذه القيمة العالية. مش أبناءنا أنا عايز بلاي ستيشن وكن عايز مش عارف دارواج شكلها إيه عتاري. اله اله لما تكون دنيا. يعني فضل ما شاء الله لا تسر على الخبر. نعم. ففهو في معسكر. والذي هي التجري في في, في نض التجربهنا <تصفيق> وهو ينادي عليه يا يا يا يا بني معنا علاس قوي لا جبر يعصم قال لا عاصب اليوم من أمر ده الى مراحل وحال بينهما الموت فكان من الغافلين اورقه في كفره اورقه في املال اورقه في في بعده عن الله اورقه في عدم قبوله بهداية الله عن طريق ابي ومن من من هنا للدلاله على كثير ايضا اغرق قومه هو من ضمن من ضمن البلاعه كان من المغرف قلب يعني من, من هذا قلب سيدنا نوح طيب طيب. كيف كان الله هؤلاء يعني انا ممكن انزل درجه تحت من جوا طبعا, هو هو مبوهر طفو مبوهر طفو مبوهر طبعا. صديق الأمة ابن ابو بكر ابن عبد الله لم يأذن الله له بالإسلام في فقاتل مع المشركين ضد المسلمين. ضد أبيه. ضد أبيه. قاتل أباه. قاتل أباه. هو بعدين ديه قبل أحد وربنا هداه للإستنفاق. أسن. أسن بعد بكر. فيحكي الأبيه. يحكي الأبي بكره. وبكر كان عبارة عن يعني رقة قلب في صورة رجل. آه. يعني إذا ستطعت أن تقول هذا التحبيل يعني. آه. آه. آه. كان, آه. كان ضعيفاً. يعني أجل يقوله العظام تحت الأسمال. آه. ماذا؟ بالبالي يعني لا يعني ما تسوي شيء. نعم. جبنا كفن يا ربك. نعم. كفنوني في ثوبي هذين. إنما الكفن للدود والمهلة والحي أولى بالجديد من الميت. عايز عزاء خوش إنما الكفنوا البدو والمهلة. والحي أولى بالجديد من الميت. يقول أنا جديد ليه؟ أنا أشرب. باليامبر كذا. عائشة. ماذا عندنا؟ عندنا الراحة. وعندنا التربه وعندنا في بعير كده فقط خط ده ده اربع فلاج و... قال يا عائشه اعطيها لعمر ليضمها لبيت وبقيت قال لا حتى تكون خلافه المسلمين حسبه الله يا الله. انا اتجبت عندهم حاكم ها لله اشتغلت عندهم خليفه دي الله سبحانه؟ الشيخ هذا كلام خطير. نحن بس عاجزين نربط الناس ربط الناس, دي بود. دي بود ربط الناس المهم. فعبد الله بن بكري يحسب أبيه في في قبل أحضد أبى كنت أراك في بدر فكنت أحيف عنك. هنا. لن يسعني وجهه. أبوه؟ قال أبو بكر. والله لو رأيتك لقتلتك. الله أكبر. أيهما أرحم بالآخر؟ أبو ابو بكر باذن ام عبد الله بأبيه من من طريقه الامر انه, رح... أنه رحيم ابن لا يعني لا لا يعني في خط الاب لكن احنا شايفين ايه الابن الاب في قصوه الاب نصر نصره للباشا الرسول ده مش ابن ده كافر هذا كافر ف لأنها نأت الآن إذا ندع نوح. شو بدأ معذرة يعني ليس معي فهو ضدي. لا. لا. وبدأ إيمان وكفر. آه. ليس معي. لا لا, لا لا لا. مش معي. أنت مؤمن فأنت أخي. ليس معي. ما بعرف. أنت أخي. الله يرضى عليك ما بعرف. تعال سيدنا نوح. نعم. نوح مستوت على الجودي. أول ما طلب نوح. آه. يعني أنطه الأمر وقيل يا أرض بلع ماك. ويا سماء أخذ إذن كانت السماء والأرض مأمورتان بإنزال الماء ما هو من الذي أمرهما هو في الآية في آية يقول بإيدنا يعني أنه مغلوب ففتحنا أبوض السماء المنهمر، ففجبنا الأربع عيونة, عيونة فالتقى الماء على أمر كالفدر وحملناه على ذات الوحيد لكن في هذه الصورة ما جب سيرة السماء والأرض بهطول الأمطار ونزول الماء القرآن فيه نظر جميل جميل ما جميل ما انت لا تشوف شوف, شوف لما تيجي قصه قرانيه ولا كلام كبير في التصور الفني للقران وكذا ان أنت عندما تتكلم عن سيدنا كان له بعض كان من الواجب كل التي تتكلم عن سيدنا نوح من كل أول أحسن موضوعنا في هذا خلاص البرنامج خلاص خلاص. يعني ف... استوت على الجمودي وقيلة بوعدة للقوم الظالمين خلاص فال... ممكن يعني ال ال المسألة اللغوية في القرآن تشد الدنيا دائما هو فكان من المغرقين نعم. ويا بني بنير كذمعنا ورتكم مع الكافرين وبوعدة للقوم الظالمين نعم. عندنا ثلاثة أوصاف مغرقين ظالمين كافرين هم, هكذا هم هم هكذا أم واحدة من لا لا لا هم هم كل هؤلاء م. كل هذين صنف هم كفروا بالله نعم. وهم ظالمون رسالة وسبحان الله ثم أغرقوا فادخلوا نارا هذه نهايتهم فكلها معان هذاهم كافرون وظالمون فمغرقين كافرون وظالمون الله بسم الله على الجودي وقِلَ بعدا القَوْمَ الظالمين هينا. الجبل رقص في العراق في الهند يعني أيام جمل ناقص استوت على جبل يسمى الجودي وذهبت إلى الكعبة تطوف لا لا ما في شغل في الكلام هذا صبحت شغلة كاره هذه عجيب يعني تايننا في يتعب ويعمل استفيان وبعدين يسيب تروح تطوف وكذا <تصفيق> تطوفوا بهم لا ولا منزوله تتحالو كحال العين لا لا. هنا جئ الكحلي صولنا كل, كل كل كل هذه السؤاليات لم يرددها أحد صحيح ولا غير وحضي يديها. تعلم من فضلكم فراح خوضها على همش السيرة هكذا. يعني كلام. غير موجود. على من لا لا لا لا وثدنا. فا أول لم يقل ربنا تبارك وتعالى وقلنا يا رب لا يما. لا لا لا هم هم أهون من دار. يستحقوا لا لا لا لا لا لا الله عز وجل من هذا لا لا الله وارتمي لا لا وقيدة. توقالت الملائكة خلق صالحون خلق بعض نوح. ما بدي ما تقول لما السفينة وصلت معذرة بعدا يعني؟ هلاكا لكن. اه اه اه, آه. آه. آه. آه. عن الهداية. فهلاكن في الآخر. وصلت السفينة نوح بدأ يستيقظ. مش ابن؟ يعني بدأ الله. كل دول آمنوا ب يعني هذه الطائفة أمن نادى, نادى, نادى. نادى روح مش رب العباد. لأنه لا الرب مربي يعني عاجب يا رب، وبعدين إيه يقول حقيقة غريبة، النبني من اهلي النبني من أهل، ابنه من أهل،, أهل, ابن أهل وهذا إذا مش خبرك بس هو الله, الله يسترحم ربنا عباد، يستنزل الرحمة، رب النبني من أهل، وإلنا عاد الحق، قلت ان وده ابن من نعم انبني من اهلي وانه عليك الحق وانت احكم الحاكمين يا رب ام تطالعوا الامور في نصابها انا افتقد ابني وابني يغرق قال يا نوح له اجابه عجيبه انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح اني اعظك ان تكون من الجاهلين يا نوح انا لا اريدك ان تكون جاهلا بحقيقه الاهنيه وحقيقه القرابه وحقيقه وشائج الرحمه لكنه قبل قال قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك ما هو ما هو سيدنا رضوان على هذا هل ما هو من أهلي؟ طيب من أهلي وكان الله يرد أن يعلمه أن الأهل ليس في لبنة الصالح التي تبعه الأهلية بالصلاح فقط هذه الأهلية النبني آه. من أهلي إنه ليس من أهلك إنه عمل أو عمل غير صالح يا ربنا عباد إنه عمل غير صالح إني أعزك أن تكون من الجهرين هذا الله هذا الله اكبر الرب رب والعبد عبد أنت نوح أ تريد أن تضع قرابه من عندك أمت القرابه هي قرابه التي وضعها الشر الدين الدين الدين بل هل أنت أخ إنما المؤمنون إخوة. إخوة المؤمن أخو المؤمن أبد المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يظلم ولا يظلم هذه رخوبة حرحة. إنه ليس إنه ليس نعم من... إنه عمل غير صالح إني أعرضك فلا تتأذى ما ليس فلا تتأذى ما لك بيجع في ماذا الله يرضى عليك أنت لم تكن تعلم أن الكافر وإن كان ابنا لك هو كافر حتى قال علماؤنا ابن النبي كابن البغيس في الإسلام يتساوى بالثنائي ما ابن المن... هذا لا... لا ذنب له أو كذا لكن الورد لا نفضل المصالح، وطلع التاني ابن نوح، الإسلام ابن النبي، آكل هذا البغيل غي، وهذا كلام قد يثير الشيوع عند أذن المستمعين أو المشاهدين المسلمين، لكن نحن نحقق مقاعد قواعد. آه. من حيث العمل الصالح أو الطالح، من حيث عمله، بس. إن أكرامكم عند الله أب... لا حسب ولا لا لا لا لا هو يا يا يا فاطمة شوف من بسط به عمله. لم نصل عليه نسبه هذا حديث رسوله. وكلب مشى مع الصالحين ذكر ما أنف. الله يرضى عليه. ووأبو طالب سار مع السفلى فالأعزب الله أهلكوه وتبت يا داعبين. ما أول عزب لا أبو طالب يوم ما جعد ااا أبو أبو جهل أبو قاعدين على على جنب أبو طالب وذوقلها يا عم قلها أشفع لك أبي عبد الله. نقول لا على دين أباي على دين عبد المطالب طالب أسيد روح على دين عبد المطالب هلك. لا إله إلا الله. قصير ونعود نتكلم على فضيلة مشاهدين الكرام ما فصل وأنا تابعكم معنا. صفوة الصفوان. مشاهدين الكرام متابعين الأعزاء مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ومعنا نرحب بالدعائي السامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بحضرتكم مرة ثانية. مع سيدنا نوح ومع ابنه نكمل وقال يعني كيف كان قلب سيدنا نوح وهو يقول لله تبارك وتعالى إن نبني من أهلي لا تتخيل أصلي أصلي الأسس الابن لا يقدر مدى الرحمة التي في قلب أبيه له أساسا البنوة العابطة لا تنظر إلى القلب الملتاع قلب الأب الملتاع قلت دعوة قلت أنا ما أنا روح أطلع أنا عايز أاخد مع أصحابي في رحلة مم. بس وإبني إبني أخواتك وونا لا لا لا أنا قررت الأب خلاص كان قوي زمان أرضه عيب بكبر السم كان غاني زمان في فقير بأن مش في أولاد النهار اليوم يحجروا على أبيه حجر حجر في المحكمة لأنه صفيه لا ده من وجه نظره هم اللي قرروا هم كيف. اللي قررو سفحته كيف يكون صفيهن اللي... صفي... إذا... إذا إذا قال ثلاثة من بتحجة من قومه يعني رجل العقول اللي مع أصحاب العقول النجرا والعدود، ألمين العدود الثابت العدود, العدود. أن أن هذا رجل مسفي أو أقر القاضيها؟ هذا استفاه يعني؟ استفاه اللي هو واضح. شيء صف. في غير موضوعي أنا موسى مبذر راح مثلا عنده تمانين سنة وراح يتزوج بنت عنده 15 عشر عاما مثل ويعطيها ملايينه أو أمواله التي تركها والله الله هنا في سفاه؟ في سفاه؟ لاك يعني ما نراه في سفاهة نفسها القضية فا القضية أن, أن أن البنوة العاققة لا تنظر أبدا الى إذا القلوب عند عند الآباء والأمهات يعني يحزن قلب سيدنا نوح أن يؤمن به من آمن ولا يؤمن به ابنه هذا حزن كبير هذا حزن كبير سبحان الله يعني وظلم ذو القربة أشد وضغطا على النفس من وراءه. هذا مهم جدا. لا بأس لا. فذ لأنه مش أول يوم الدنيا. ذابني. ولا و... و... ده... لما لم يقل نوح لله تبارك وتعالى عن عن عن عن قومي عن الملأ مع أبنه. لا أصلًا. نحن أصلاً... أصلاً... أصلاً... أصلاً... أصلاً... أصلًا هي قضية إيه أن أنت ربي وعاتني وسيدنا نوح هي قضية إيه. أيوة. أن أن أنت وأهلك. خلاص. أصلًا. وأهلك. نحمي فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. خلاص. قول قد يا ربي النجني من أهلك. بس أنا وعدنا وعدك أنا عايز افهم أنت, أنت قلت لي أنت طب ما هو ممكن يا رب قلت معايا هو يقول يقول أن أن هذا وعد من الله سبحانه آه وتعالى آه يعني. آه آه آه يعني. يعني لا يقول من تلقاء نفسه هكذا لا, لا, لا متبرعا ولا متطوعا بسم قال وإن وعدك حب وعدك طب يا رب كنت ويمكن على السفينه نشوف الطوفان ونشوف عند دول امروخ خلاص خلاص لا يانوح أنه ليس منا فقرر حق يعني وضع حقائق وشائج القربة بالعمل وبالإيمان وليس بال بالنص.الحالة النفسية يدنا. يعني, يعني هل يعني معذرة يعني كانت الكلمة في, في خارج القرآن الكريم أو في الموقف الاجتماعي العادي أن يرقي قلبه ببعض الكلمات ثم يعلمه هذا الداء.النبي من قال إنه ليس من أهله. أليس في ذلك قصوة وشدة هؤلاء ورب تربية خاصة حسنات الأبرار سريات المقربين يعني يعني سيدنا يوسف يقول وقال, وقال الذي ظن أنه ناجٍ من هم الكورني عند ربك بفكر الملك هو في واحد مظلوم اسمه يوسف عده سنين في سنين في لا عده بس بس ده جريرة الكورني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع وقال في ما مه... كان ماذا ينبغي عليه أن يقول لا يقول لا لا, لا, لا ولا, ولا, ولا ولا ولا يستعين بأحد إنما يستعين بالله بي مه... القدر إلى حيث أراد الله رب العالمين آه يقال في معرض الدعوة وفي قصص أبناء إسرائيل مه... أن اليهود جابوا شجروا سيدنا زكريا عز وجل له مه... لا لم قتل أحد مه... مه... ما شاء الله عليه حاولوا ولا يعبدون من الله منهم يع... من مه... ما ما مه... شاء الله ليه بس أنا ونعد بالله ونعد بالله يعني إجبار ونعد بالله فخ... فيقال ان في شجرة فتحت يعني انك من صدق او لكن فتجع ولكن فتجاب المنشر والذكرية جوا المنشر والذكرية جوا لما وصلت جسده قال اه قيل له يا ذكرية لو قلت اه مرة اخرى لمحي اسمك من ديوان الانبيان في صدر دول تربية خاصة الله لأن لأن العظيم لما لما تصدر إنه كلمة غير ما واحد يعني من من الرعاية من السوق أو الكلمة هذا نقول حسنات الأبرار سيئات المقربين المقربين هم أعلى من الأبرار طبعا بالعكس يعني يعني أبرار بس بسيط هي لا يا أنا أنا نفس الكلمة ولد كل امتحان يدخل في الامتحان يجيب تمانية وتسعين بالمائة تسعة خلاص نعم وأخوه يارسوب جيت مرة أخوه جاب خمسين بالمئه نجح م. ابو 98 وتسعين حصل على 90 ما زال التفوق واضحا فالاب وديه بدات تخيب انت كمان عرف ايه آه. خير نزل. ما شاء الله عليك الله اكبر حسنات الأبرار سيئات مقرروين روين من رأب لما يضرب الأمثلة بالامتحانات ولا والامتحانات الله فيك هذا ما ما حدث مع سيدنا نوح يا نوح إنه ليس من أحد إنه عمل غير صالح فلا تثني ما ليس لك بيعب إني أعربك أن تقول من الجهدين سيدنا نوح دايما بياخد يعني حتى حتى لما تهن التهم التهم تيجي ايه جملة واحدة ولما يربى يربى بقضية عجيبة لانه واحد اول الدعاء فهو يضع اساس الدعوة على مر التاريخ كله زي كان في البداية الحلقات عن سيدنا نوح قلت لك انه هو نادي الصدر انه هو ما حدث لنبي ان كان له ابن ولم يؤمن به ولم يتبعه الله يفتح سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام سيدنا نوح ف... سبحان الله العظيم لا عظيم عجيب ولذلك ولذلك لما لما سيد دايما المحن داخل المنح أو المنح داخل المنح دايما دايما دايما المنحه كده داخل ايه داخل طب فين المنحه التي تاتي المنتجه اولا اللي امل دول القدماء مش بنعادى سليمان الكم في الاسلام لا قيمه له اصلا خلاص لما لما لما لا لا لا لما بس لما لما عبر ودخل نعم باب الارض وجلس هو أول ما دخل أخذه الرسول فاصدر من ثوبه فجذبه وجذبه وقع على عمر آه رضي الله عنه أصله كان قويًا يا ما كان سيدنا علي ذو فارس الفرسان آه. وفارس العرب والمسلمين كنا إذا حمي الرقيس واحمر الحدق كنا نحتمي بظهر الرسول الله حتى لا يكون أقرب إلى العدو أحد منه لما سمعوا صيحة بالليل وجب خاف الأباء فيه الروم هجم له فالصيغوا وال والعلارش وال والمش عارف وخرجوا ويضربون قادما من حيث كان في الصيحة ويركبون فرساً دون سرج حافياً له لا تراعوا لا تراعوا لا تخل لا تخلص الإنسان فلما جذبوا قال يا ابن الخطاب أما أنا رك أنفسني ما قلسي ما أعتني هو جيء ووأنا الصحابة قلنا جاي يهدد أو أما أنا رك أنفسني وإلا ينزل الله بك ما أنزل من النكر ما أنزل بالوريج بن المغيرة هل وزرني يوم خرجت وحيدا لا قال أنا يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وعندك رسول الله المهم لحظات جلس جلس يستمع فرفع يده يا رسول الله علست على الحق قال فورا فورا نعم ما عنا خلصنا بلا علישوا على الباطل نعم. ولمن أرض الدنيا في ديننا نعم. علينا أن نخرج في صفين أنا في صف والحمزة في صف ونكبر وتسمع ماك تقول بها تكبر لا إله إلا الله فشو ما يفرط لا, لا إله إلا الله, الله. لا, لا إله إلا الله, الله. هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة ونتمنى في الحلقة القادمة قضية العطوق صحيح. هذه الآفة التي حاول سيدنا النواح إصلاحها وعلاجها وكيف أصلحت عريضة في هذه الأيام أنيام شكراً للفضلات ونعوذ بالله في سماح شاهدين الكرام في نهاية هذه الحلقة أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم فضلة الدعاء الإسلامية الكبيرة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكسو حتى يضمن لقاء جديد بمشاهدة الله تبارك وتعالى غدا قبل هذا الموعد بساعة كاملة نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاء الا الله خير اما أم يشركون